Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni es'aluka biasmayka ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Alim ya Halim ya Azim ya Hakim ya Kadim ya ya Kerim الأمان الأمان خلصنا من النار يا سيد السادات يا مجيب الدعوات يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات يا البركات يا غافر الخطيئات يا دافع البنيات يا سامع الأصوات يا معطي المسؤولات يا عالم السر والخفيات Bahanek, aleyhılla, Allah, Allah, anta emanen, emanen, kimsenin. Ya, xayra al-Gafirin, ya xayra al-Nasirin, ya خير الذاكرين، Ya خير الوالدين، Ya خير الحامدين، Ya خير الرزقين، Ya خير الفاصلين، Ya خير المحسنين. Subhanak ya la ilahe illa anta al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 سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من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 Buhânekâlâ İlahe İla Anten Ya man kullu şeyin li kudreti, Ya man zallu şeyin li aze ti, heybeti, Ya man kullu şeyin li muketi, Ya man dana kullu şeyin mimma xafeti, يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته سبحانك, سبحانك يا لا إله, إله إلا أنت الأمان الأمان الخلص من النمل يا غافر الخطايا يا كاشف البلايا يا منتهى الرجايا يا مجزل العطايا يا واسع الهدايا يا رازق البرايا يا قضي المنايا يا سامع الشكايا ya bağırsa Sıraya, mutlak يا ذا الفخر والبهاء يا ذا العهد والوفاء يا ذا العفو والرضا يا ذا المنن والعطاء يا ذا الفضل والقضاء يا ذا العزة والبقاء يا ذا الجود والنعماء يا ذا الفضل والأمان سبحانك يا لا, لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا لنا النار وأسألك بأسمائك يا مانع يا دافع يا نافع يا سامع يا رافع يا صانع يا شافع يا جامع يا واسع يا موسع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 يا كاشف كل مكروب يا فارج كل مغموم يا راحم كل مرحوم يا ناصر كل مخذول يا ساتر كل معيوب يا ملجأ كل مظلوم سبحانك لا يا عدتي عند شدتي يا رجائي عند مصيبتي يا مونسي عند وحشتي يا صاحبي عند غربتي يا ولدي عند نعمتي يا كاشفي عند كربتي يا غياثي عند افتقاري يا ملجئي عند الضراري يا معيني عند فزعي يا دليلي عند حيرتي سبحانك, سبحانك يا لا إله إلا, إلا, إلا, إلا أنت الأمل الأمل خلصنا من يا علام الغيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا كشاف الكروب يا مقلب القلوب يا مزين القلوب يا منور القلوب يا طبيب القلوب ya habib el kulub, ya anis el kulub. Subhanak رب حانك <سؤال> لا اله إلا انت الامانا امان خل نسامنا <سؤال> يا دليل المتحير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 Al aman al aman, kılmsana minnallah. Ya man, who Rabb kulli şey. Ya man, şey. Ya man, who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 بحانك يا الله الا انت الامانا الامان خلصنا من النار. واسالك باسماءك يا مؤمن يا مهيمن يا Amel kelâna lâ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 رحمته على غضبه يا من أحاط بكل شيء علمه سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا منا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 سبحانك يا لا إله إلا أنت الامان خلصنا من النار فأسألك يا علي يا وفي يا وني يا غني يا ملي يا زكي يا رضي يا بدي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 يا ان ذا القوه المتينه يا ظالمه السابق سبحانك يا ماغنا صادقين يا اظهر الظاهرين يا اقهر حانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان من النار يا بديع السماوات يا جاعل الظلمات يا عالم الخفيات يا العبرات يا ساتر العورات يا كشف البليات يا محيي الأموات يا ضاعف الحسنات يا منزل البركات يا شديد النقمات سبحانك يا ماء الله أسألك بأسمائك يا مصور يا مقدر يا مطهر يا منور يا مقدم يا مؤخر يا ميسر يا منذر يا مبشر يا مدبر سبحانك يا لا إله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 يا رب الركن والمقام يا رب المشعر الحرام يا رب الحل والحرام يا رب النور والظلام يا رب التحية والسلام يا رب الجلال والإكرام ve ya Allah, a, Allah, a, Allah, a, Allah, a, Allah a. I'm not going to ve selen k bi hakim ya alim ya asim ya يا حافظ من استحفوا يا مكرم من استكرمه يا مرشد من استرشده يا معين من استعانه يا مجيب من استغاثه يا صريخ من استصرخ يا غافر من استغفر Sıhha nekana ila, illa fiya nafis el karbiya kashi fadlun ya يا حي لا يضام يا لطيفا لا يرام يا رقيبا لا ينام يا قائما لا يفوت يا حي لا يموت يا ملكا لا يزول يا باقيا لا يفنى يا علما لا يجهل ya sameden ne yıkan ya qawiyan أَمَنْتَ أَمَنَ الْغَمَامِ أَجِرْنَا مِنَ الْهَمَمِ يَا أَعْظَمَ مِنْ كُلِّ عَظِيمٍ يَا أَكْرَمَ مِنْ كُلِّ كَرِيمٍ يَا أَرْحَمَ مِنْ كُلِّ رَحِيمٍ يا أحكم من كل حكيم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 Bihannike la ilahe illa ente عنك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار يا من هو كل شيء خاضع له يا من هو كل شيء كائن له يا من هو كل شيء موجود له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 يا من هو كل شيء صائر إليه يا من هو كل شيء هالك إلا وجهه سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجل وأسألك بأسمائك يا كفي شافية شافي معافية وافي داعية معافي يا علي يا هادي سبحانك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 يا من لا مقصد إلا إليه يا من لا من جاء له homepage يا من لا يرغب إلا إليه يا من لا يعبد إلا إياه يا من لا يستعر إلا منه يا من لا حول ولا قوة إلا به Bismillahirrahmanirrahim. Subhanak Allahu illa Anta aman alamana ajna min Ya khair al marhubin, ya khair matlubin, ya marhubin, ya masfulin, ya بحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار يا من هو خلق فسوى يا من هو قدر فهدى يا من هو يكشف يا من هو يسمع ya من هو ينقذ الغرق Ya من هو ينجي الهلك Ya من هو يشفي المرض Ya من هو أمات وأحيا Ya من هو أضحك وأبكى Ya من هو أضل وأهدى سبحانك, سبحانك يا لا, لا إله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 Rahman kana illa heinla anta eman al-aman a jinna min Ya man who in the kubur gezte, Ya man who in the heybet, Ya man who in the mezan qaza, Ya man Subhanaka illa illa illa Amt al-ama al-ama ajibna يا من هو اليه يفزع المذنبون يا من هو اليه يقصد المنيبون يا من هو اليه يلجأ العاصون يا من هو إليه يرغب الزاهدون يا من هو فيه يطمع الخاطئون يا من هو يستأنف به المريدون يا من هو يفتخر به المحسنون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 I'm. thank es'anuka bi asma'ika ya qareeb ya raqib ya habib ya mujib ya hasib ya ya basir ya ya ya la aman اَنَّهُ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ يَا نُورَ ya muddir al-nur, Ya mubbir nur Ya nuran nur, Ya nuran bagden nur, Ya nuran fakl kulli nur, Ya nuran, neyse mi?slen nur. يا من وعده صدق يا من عفوه فضل يا من عذابه عدل يا من ذكره حل يا من أنسه لذير سبحانك يا لا, لا إله إلا أنت الأمان أسألك بأسمائك يا منو يا مفصل يا مبدل يا مسهل يا مذلل يا منزل يا محول يا مجمل يا مكمل يا مفضل سبحانك يا الله عن المحزونين يا إله الأولين والآخرين سبحانك شيء قدرته يا من لا يحصل عباد نعماءه يا من لا تبلغ الخلائق شكره يا من لا تدرك الأفهام جلاله يا من لا تنال الأوهام كنهه يا من العظمة والكبرياء رداؤه ya man ve Sultan bahau, Ya man tağzız bil-gız Asma İk, Ya Aşk, Ya Gafur, Ya Vaddu, Ya Şekur, Ya Sabur, Ya Rauf, Ya Atuf, Ya Ya Ya Subhanak. Ya qa'id la qaida la ya la la illa anta es'aluka bi'asma'ika ya awwal ya akhir ya zahir ya batin ya khaniqu ya ya ya ya ya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 amamen amamen يا غافر الخطا يا سامع الدعاء يا واشع العطاء يا رافع السماء يا كاشف البلاء يا عظيم السناء يا قديم السناء يا كثير الوفاء ya şerifan ya la illa ve bi ya ya سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا يا من خلقني وسواني يا من رزقني ورباني يا من أطعمني وسقاني يا من قربني وأدناني ya من عصمني وكفاني Ya من حفظني وكلاني Ya من وفقني وهداني Ya من أعزني وأغناني Ya من أماتني وأحياني Ya بحانك يا لا اله الا الله انت اماما امانا نجنا منا يا يا من يرسل الرياح بشرا من بين يدي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 يا من جعل النوم سباتا يا من جعل السماء بناء يا من جعل الاشياء ازواجا يا من جعل النار مَن آمَنَ مَن وَأَسْأَلُكَ Subhanallah ya da ilahi illa anta El amana el amana Nijdenan el nart Ya hayyü qabla kul hiay Ya hayyü bha'da kul hiay Ya hayyü el şey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 ya hayyul lazii ya la ya la No يا من هو شكره فوز للشاكرين يا من هو حمده فخر للحامدين يا من هو طاعته نجاة للمطيعين يا من هو بابه مفتوح للطالبين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 Ye men muhsin ya يا من لا إله غيره يا من تقدست أسماؤه يا من يدوم بقاؤه يا من العظمة بهاؤه يا من I am the anukay bi asmaika ya muin ya mubin ya amin ya makin ya matin ya ya ya ya hamid ya ya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 بصيد يا من هو بحوائج العباد خبير يا من هو على كل شيء قدير سبحان سبحان يا خاني Allahü kelâ illâ ente el faatır ya talbiyam tuğb sabahak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 ya man dana fi gülü, يا من, على من, يشاء. من يصور في الارحام كيف يشاء يا في الخلق ما يشاء. لم يتخذ صاحبا ولا ولدا يا من لم شريك في حكمه احد يا من جعل كل شيء قدرا يا من لم يزل رحيما يا جعل الملائكه رسلا يا من جعل في السماء برجا يا من جعل الارض قرارا يا من جعل من الماء بشرا يا من احصى كل شيء عددا يا من احاط بكل شيء علما سبحانك, سبحانك يا لا الله إلا أنت الأمان الأمان, الأمان نجنا من النار وأسألك بأسمائك يا فرد يا وطر يا أحد يا صمد يا Ah oh. روف من عرفه يا معبد من عبده يا مشكور من شكره يا مذكورة من ذكره يا محمود من حمده يا موجود من طلبه يا موصوف من وحده يا محبوب من أحبه ya merub men arade ya maqsud لا يرد العباد قضائه يا من ظهر في كل شيء آياته سبحان يا حبيب البكائين يا سند المتوكلين يا هادي المضلين يا ولي المؤمنين يا أنيس الذاكرين يا أقدر القادرين يا أبصر الناظرين يا اعلم العالمين يا مفزع الملهو في Ya man buyarhi maqalidu kulli şey, Ya man vasiyet rıhmetuhi şey, Ya man ybqa şey. Subhanak امنا امنا نتينا من النار. يا من لا يعلم الغيب الا هو يا من لا يغفر الذنوب إلا هو يا من لا يقلب القلوب إلا هو يا من لا يخلق الخلق إلا هو يا من لا يتم النعمة إلا هو ya من لا ينزل الغيث إلا هو Ya من لا يحيي الموتى إلا هو Ya من لا يغني على التحقيق إلا هو Subhanak Ame ki yana illa Allah, illa Anta elaman Ya al ya fukara ya sahib el ya nacır el يا قاهر الأعداء يا رافع السماء يا كاشف البلاء يا أليس الأولياء يا حبيب الأتقياء يا إله I'm going to be يا مبدئ كل شيء ومعيده يا مسبب كل شيء ومقدرة يا مربي كل شيء ومدفرة يا مكور كل شيء ومحولة يا محي. Allah'ın kendisi ina inle, anta ama lan ama ma kılısna Ya ya يا خير حامد ومحمود يا خير شاهد ومشهود يا خير داع ومدعو يا خير مجيب ومجاب يا خير مونس وأني ya khair sahibi ve jalis, Ya khair I'm looking at Aselen k bi asmaik ya musab bi ya muqrrib ya mu'atib ya muqlib ya muddir ya murtib ya murqib el aman el aman يا yeah, من يا من هو وعده صادق يا من هو لطفه ظاهر يا من هو أمره ظالب يا من هو كتابه محكم يا من هو قضاؤه كائن يا من هو قرآنه مجيد ya man hu a سمنا يا ربنا يا إلهنا يا يا يا يا حافظنا يا يا رزقنا يا دليلنا يا سبحانك يا